الذين آتيناهم الكتاب ينقرون كما يعرفون اغناءهم يعرفون كما يعرفون اغناءهم وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون إِنَّ اللَّهَ عَن أَكْرِ لِشَنِ إِنْ قَدِير وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فوري شان المسجد الح دود الا الذين ظلمو منهم الا الذين ظلم منهم فلا تخشوا وهم خشاني واذا اتى من مات امْتَتِلُونَ كَم 万 فَظَرُونِي أَنْظُرْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ in